RUDU BILEHI MINE SHEY TONI RODIM BISMILEHI ROH MENI ROHI TOSI TILKA EI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 Juzeb biħu ebene, ahumua jästä hiinisa, ahum,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 وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راد كوجعلوه من المرسلين فالتقطه آله فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين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 إِن كَادَتْ لَتُبَدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَقْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وحرمنا عليه المراض عم قبل فقالت, فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقرى عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا, أن تكون جبارا إن تريد إلا أن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 الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافِمَةُ أَمَدِّنَا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ أَمَدِّنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَقَاهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ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 1. L'alli ätikun minha b'khaberin äu jazwetin minan nari,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 وَأَن أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامَ دَبِيرًا وَلَمْ يُعْقِبْ بِهِ يَا مُوسَى اقْبَلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بِيِنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إلَّا سِحْرٌ وَمَا سَمِعْنَا بِهَا جَافِئَ أَبَا عَلَمُ بِمَن جَأَبِهدَ مِن أَادِهِ وَمَ تَكُُ لَهُ عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ من إله غيري.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 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وَمَا كُنْتُ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّمَا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 وما كنت بجانب الطور إذ ما دينا ولكن رحمة من ربك لتذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا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 آمِنَ عِنْدَنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا بكل كافرون بكتاب منهما إِنَّ v aunque قُلْ ligilaiset, 159. descriptat Harika اللَّهِ 96. czego فإلا لم يستجيبوا لك فعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل من يتبع هواه بغيره دم من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 Huhu al-Haq. قالوا آمنا به إِنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّنا إِنَّا كنا من قبله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 алaihut чистоика. لا he af店risaat mainitun. Tiin onoyu tak Labor אח ilikoisti hatta wir وَقَالُوا إِنَّ التَّبِعَ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكننا نحن الوارثين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 وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وقتبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الآباء يومئذ فهم لا يتساءلون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 Subhaen Allahi wa ta' ada ama ju srikon Warabu kai ala mu metu kinnusuduru hua mua ama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 وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ الله لا يحب المفسدين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 فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ 23. Uena tetelemme omielaiteltin bumkemiskyn, ливо edes시in lu refinapa, vaatilla kiopedi kita ei karulaa ia Vouailla innoksa sialla. Voses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 ولا يصدنك عن آيات الله بعد ile, ile, ile, ile, robi, kewan ee, tekunen, niminen, musrikin. Waleja, Kullu shayin halikun illa wajha lahul hukm wa ilayhi turjauun. Bismillahi r-Rahman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 اسال الذين ارسل اليهم ولا نسال المرسلين فلنقصا عليهم وَمَا وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق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 قال فَبِمَا أغوتنا لا قعودا لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم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 ولخرج منها مذومن مدحورا لمن تبعك منهم لا أبل أن مجهنما منكم أجمعين ويا آدم سكن أن توزوجك الجنة فَكُلَّ مِنْ حَيْثُ شَيْءٌ مَا وَلَا تَقَرَّبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبَدِّي لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَتِهِمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين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 قال ربنا ظلمنا أفنسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكون نا من الخاسرين قاله بطو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما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 وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا قَالُوا وَجَدْنَا عَلِيهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون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 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُّ وَشْرَبُ وَكُلُّ وَشْرَبُ وَلَا تُسْرِفُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ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 أَجَل أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخرعون ساعته ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلئك أصحاب النار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 أَتَّا إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَاءً Fusihim enna humkenu kefirin. Ole de hulusi, umme min, padahollet min, padahollet min, padahollet min, padahollet min, padahollet min, padahollet فَإِذَا دَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ أَضَلُّوْنَا فَآتِهِمْ عَذَابًا وَضِعْفًا مِنَ النار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 وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل ثم وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٍ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا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 ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ونداء اصحاب النار اصحاب الجنه أن أَنْ ان فيض علينا من الماء او مما رزقكم الله قولوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين تخذو دينهم لهو ولعبو وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نسهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 ثم استوى على العرش يوشى الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعاً وخفياً إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها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 أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَى عَجِبَتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فكذبوه فأنجينا هو مَعَهُ معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة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 أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو مَعَهُ معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا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 هذه ناقة الله لكم آية فزرها تأكل في أرض الله فزرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح أتعلمون أن صالح مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون 11. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. 12. أَمْرِ الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا, وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم وَمَا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراً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 قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون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 وَالطَّائِفَةُ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن ei, إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مسأبأنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتتهم وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون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 ولقد جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد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 وَقَالَ مُوسَى يَا شَرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قالوا يا موسى morallyi ja kunelimethanten, 9. Mio, johdissa, Jesuunnitelm al se Beeb itseeminen, 11. Mio, وَاَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكِ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلالها ثم لا أصلب أنكم أجمعين. قالوا إنما إلى ربنا منقلبون.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 ولما وقع عليهم الرِّجْزُ قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل 11. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ 12. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أَغْيَرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إلَهًا وفضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 فَلَمَّا أَفْلَقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من علجهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟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 ولما رجع نوسى إلى قومه غضبان أسفا قال قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بن أمّ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ غْفِلْنِي وَلِأَخِي وَأَدَخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَن تَأْرَحَ مُرَاعِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَاوَلُهُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءٍ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 من الذي يؤمن بالله وكلماته ويتبعه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق و به يعدلون وقد طعناه مصنتين عشرة أسباقا أمما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 إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا وَيَوْمَ لَا لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجَئَنَا الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأخذنا الذين ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطْعْنَاهُمْ فِي الْأَرَضِ أُمَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكِ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 ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير لل يتقون أ تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ متقن الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم واخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم زريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين،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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم النبأ الذي أتيناه آياتنا فسلخ منها فسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بِهَا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون